هذا أيها الأخوة هو الشريط السادس عشر من تفسير سورة آل عمران ومن فوائد العلية الكريمة فراءة مريم مما مما ادعاه اليهود من كونها بغيا لقوله ها وطهرك واليهود قبحهم الله اعتدوا على مريم ما وابنها فقالوا في مريم منها بغ وقالوا في ابنها عيسى إنه ولد الزنا. وكذبوا وقتلوه إثماً لا حقيقة كيف قتلوا إثماً لا حقيقة لأنهم أمضوا هذا الأمر الذي يظنون أنه أنهم قتلوا به عيسى وصلبوه وقالوا إن قتلنا المسيح عيسى بن رسول الله قال الله فعلوا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم فكانوا قتلة إثما لا حقيقة لأن عيسى باق إلى, إلى الآن ومن فوائد الآيات الكريمة أن عائشة أن مريم مفضلة ومصطفاة على النساء العالمين ولكن هل هذا يتناول نساء العالمين إلى يوم القيامة أو نساء العالمين في زمنها نعم يحتمل معنى معنى المراد نساء العالمين في زمنها ويكون قول الرسول عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال الكثير ولم يكن من النساء إلا سنة مرات فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد يكون هذا مما أطلع الله عليه نبيه ولم تطلع الملائكة على هذا والملائكة بلغت مريم ما بلغت به طيب ومن فوائد الآية الكريمة تكرار أو جواز تكرار المناقب لأن أوصاف الكمال كلما كررت ظهر من كمال الموصوف ما لم يكن معلوماً من قبل واضح؟ طيب ننطلق من هذه الفائدة إلى فائدة, تتع... إلى فائدة تتعلق بإصبات الله عز وجل وهي أن... أن أكثر ما وصف الله به نفسه الصفات الثبوتية التي يثبتها لنفسنا أما الصفات التي ينفيها عن نفسه فوصفه بها قليل بالنسبة لوصفه بصفات الإثبات لأن صفات الإثبات كمال، كمالات والصفات النفي نقائص تنفى لا لذاتها ولكن لإثبات كمال ضدها مع أنها هي من فيها أيضا حقيقتا طيب ثم قال عز وجل يا مريم قنطي لربك واستدي واركعي مع الراكب من فوائد الآيات الكريمة بيان أنه كلما من الله على إنسان بشيء كانت مطالبته بالعبادة أكثر لأن الملائكة لما قالت إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك عن نساء العميل أمرتها بالقنوت والسجود والركور فدل هذا على أنه ينبغي للإنسان كلما ازدادت عليه نعم الله أن يزداد على ذلك شكراً بالقنوط لله والركوع والسجود وسائل العبادة ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة القنوط لله ولكن ما هو القنوط؟ دوام الطاعة والخشوع والاشتغال بالطاعة عما سواه ولهذا لما نزلت هذه الآية حافظوا على الصلاوات والصلاة والمسطة وقموا لله قانتين أمروا بالسكوت ونهوم عن الكلام ليشتغلوا بالطاعة عما سواه فالقنود دوام الطاعة مع الاشتغال بها عن غيرها نعم ومن فوائد العاية الكريمة أيضا فضيلة السجود والركوب لقوله واسجدي واركعي مع الراكض مع أنه من القنوت، لكن لفضيلتهما نص عليهما ومن فوائد العيات الكريمة جواز ترك الترتيب للمصلحة أو لمراعاة شيء آخر وهو قول اسجدي واركعي ولا يقول قائل لعل الصلاة في عهدهم يقدم فيها السجود وفي هذه الشريعة يقدم فيها الركوع يقول آصل خلاف ذلك لكن نص على السجود بدأ به لأنه أبلغ في القنوت. من الركوع كما ذكرناه في أثناء التفسير ومن فوائد الآية الكريمة أن العبادة من الرجال أكثر من العباد من النساء وأكثر لقوله اركعي مع الراكع ولم يقول مع الراكعات إشارة إلى أن الكمال في الرجال وكثة العمل في الرجال أظهر منها في النساء ولهذا كانت النساء أكثر أهل النار كما تبت ذلك بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم ما جاء السراط مقياما للطريق <تصفيق> للطريق للطريق للطريق النبل هذا السراط اللي هو مقيام كيف <تصفيق> يسمى السراط نعم يسمى السراط لأن السالكين فيه ينفذون بسرعة بعضهم مثل لمحة البصر أو مثل البرق. نعم في عاء في عود. نعم. مع أنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دحض ومزلل، أنه دحض ومزلل، وهذا يدل على أنه طريق كواص كالعاد. والعلماء مر علينا في التوحيد أنهم مختلفون. هل هو طريق عادي أو أنه كما جاء في صحيح مسلم أنا أظن أنا سعيد بلاغم.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 أن يكون فعله هو أو فعله غيره الله حل قاعدة عنده الأصل في إضافة الفعل إلى فعل أنه قائم به هذا هو الأصل وذكرنا لكم من العلم قالوا إن الله خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده وكذب التراث بيده نعم نعم هذا عام إذا أريد به الخاص ما كل دواء؟ دا. دا. وأيضاً الرسول قال علمه ما علمه جاهله من جاهله فهذا مما جاهله الناس يعني ربما يكون عند الله له دواء ما ندعي نعم نعم أي ترفض مراي لأن لأنه قال والتي التي نعم وال التي فرجها فنفخنا فيها من روحنا نعم يعني قصائد الطيور نعم هي نظنت قص قصة, قصة مريم الطيور نعم اقرأ المائدة وعلى ورده ود... القدس نعم ويعلم بفكساب والحكمة نعم من الطيني فيه فيه فيه من نعم ويتخلق من الطيني الطيب فيها فتكون طيرا بإذن نعم وهنا قال أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طير بإذن الله إذا حاول الإنسان وجود فرق معنوي واتضح له فهو الفرق وإن لم يوجد فإنه يكون من باب اختلاف التعبير يعني لأن هيئة صالح ل ل لذكر والتأنيث كهيئة الطير يعني مثل هيئة الطير فتنفق فيها أي في الهيئة أو تنفق في المثل فعلى تقدير أنه ينفق في المثل يكون فيه أو ينفق في الهيئة يكون فيها نعم يعني في هذا نعم لأن هذا علم صفة فيه وهذا شيء متعدي الى غيره هذا خلق وابراء كذلك لا أما هذا العلم كل نعلم اللي في البيت يعلم اللي في بيت الإنسان يعلم ما اكله وما دخل كذا يا شيخ يتوجه لا لا ما توجه لا ما توجه هذا من باب الواحد نعم حلو بابين <تضح> نعم هي هي نفس الركوع أفضل من واجب والسجود أفضل من واجب من, من ما يكون الله وقد وضع اعزاء ما فيه على الارض يكون الركوع على السجود افضل بالله من الشيطان الرجيم لَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ كُفْرًا قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ الله آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاتْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إذ قال الله يا عيسى Mutowfiik, warafiyuk ilayy, wmutahhiruk, wmutahhiruk mina al-ladzil kafar, wjaalin al-ladzil taba'uk fufuka al-ladzil kafar ilayyom al-qiyamah, thumma ilayy marjyukum, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل يعني يوصله رسول إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير إلى آخر في هذا هذه الآيات من الفوائد أن عيسى بن مريم قد جاء بالبينة من الله لأن كل رسول يرسله الله إلى البشر لا بد أن نأت بآله يُأخذ من قوله قد جئتكم بآلة من ربكم ومن فوائدها الإشارة <تصفيق> إلى وجوب قبول رسالته لقوله من ربكم يعني فإذا كان ربكم وجب أن تكون له عبيدا. فتقبلوا ما جاءت به رسله ومن فوائد الآية الكريمة أيضاً قدرة الله عز وجل قدرة الله حيث يخلق, حيث يخلق عيسى بن مريم من الطين كهاية الطير فينفف فيه فيكون طيراً بإذن الله في الحال بينما الأمور العادية لا يكون طيراً إلا بعد مدة بعد أن من أبيضة وإتراع راء فيطير ومن فوائد الآيات الكريمة أن ما فعل بأمر الله فهو حلال مباح وإن كان نظيره بدون أمر حراما كقوله أخلق لكم من الطير ك من الطين كهيئة الطير فلو أن أحد أراد أن يصنع تمثالًا من الطين على هيئة الطير لكن ذلك حرامًا لكن لما كان بأمر الله صار هذا حلالًا ولهذا نظائر السجود لغير الله شرك والسجود لغير الله بأمر الله طاعة ولهذا سجد الملائكة لآدم فكانوا طائعين واستكبر عن ذلك إبليس فكان من الكافرين قتل النفس المحرمة ولا سيما ذو الرحم من كبائر الذنوب وإذا كان بأمر الله كان مما يقرب إلى الله فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر بذبح ابنه إسماعيل فامتثل وكان أمره وكان امتثاله لذلك طاعة الله عز وجل هكذا خلق عيسى كهاية الطير لينفخ فيها فيكون طيراً بإذن الله هذا أيضاً من الأمور التي أبيحت بأمر الله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق وصف الخلق على المخلوق أي أن المخلوق يكون خالق لقوله أخلق لكم وهذا له نظائر قال الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين وقال النبي عليه الصلاة والسلام في المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقتم لكن خلق غير الخالق جل وعلا ليس خلقا حقيقة ولكنه تغيير أو تحويل فالإنسان مثلا يخلق من الطين صورة، لكن من الذي خلق الطين؟ الله عز وجل. لا يمكن أن يخلق جميع الخلق شيئا على وجه الاستقلال، وإنما خلقهم للأشياء تغيير صور الأشياء أو تحويلها من شيء إلى شيء أو ما أشبه ذلك. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمه هذه المعجزة العظيمة لعيسى بن مريم. وهو أنه ينفخ في هذا التمثال حتى يكون طيرا وفي قراءة طائرا والفرق بل ليس هناك فرق في الواقع وذلك لأن الطير قد يطير وقد لا يطير ولكنه يصير, يصير طيرا يطير بإذن الله في الحال ومن فوائد الآيات الكريمة أن من آيات عيسى عليه الصلاة والسلام أنه يبرئ الأكمه والأبرص لكن لا بل بإذن الله بل بإذن الله وإلا لا أحد يشفي من المرض أي مرض كان إلا بإذن الله عز وجل حتى الأشياء التي جعلها الله تعالى بطبيعتها شفاء للأمراض لا تشفي إلا بإذن الله. وكم من دواء كان مفيدا ونافعا لهذا المرض المعين ثم يستعمله المريض فلا ينتفع به. ومن فوائد الآيات الكريمة الآية العظيمة وهي إحياء الموتى. إحياء الموتى وهذا من آيات الله. وفي في الآية الثانية وإذ تخرج الموتى بإذن الله ففيها ففف في الآيتين إحياء الموتى وإن كانوا على ظهر الأرض وإحياء الموتى في القبور وإخراجهم من القبور أحياء أحياء يعني إذا ضمنت هذه إلى هذه استفدت فائدتين أنه يحيي الموتى وهم على ظهر الأرض ويحييهم وهم في بطن الأرض فيخرجون وإذ الموتى بإذن الله وفي هذه الآية الكريمة إثبات الحكمة لله عز وجل وجهه أن الله جعل لعيسى من الآيات ما يكون مناسبا لزمنه وعصره حيث أوتيا من, من الآيات ما يعجز عنه من كانوا محلة عظيم للناس في ذلك الوقت وهم الأطب في أهد عيسى ترقى الطب ترقياً عظيماً ولكن مهما ترقى الطب لم يصلوا إلى ما وصل إليه عيسى لا يبلؤون الأكمة ولا الأبرص ولا يحين الموتى وَلَا يُخْلِجُونَهُ مَنْ يَقُبُولُ لكن عيسى جاءت بهذه الآيات بإذن الله عز وجل قال أهل العلم وفي عهد موسى ترقى السحر ترقياً عظيماً فكانت آياته معجزةً تقهر السحر وذلك بالعصا واليد ومحمد صلى الله عليه وسلم أتى بعث في قوم يفخرون بالبلاغة والفصاحة ويرونها هي محل التقدير والاحترام فكانت آياته أن جاء بكلام يعجز عن مثله البشر في بلاغته وفي معانيه وأحكامه لا إلى آخر وجوه العجاز في القرآن ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الإذن لله الإذن للأذن الأذن هي الجارحة أو العضو الذي يكون في الإنسان لتلقي الأصوات وأما الإذن الإذن فهو الإباحة والترخيص وما أشبه ذلك أما الأذن فلا يجوز أن نثبتها لله ولا أن ننفيها عنه لأن الصفات توقيفية والله عز وجل لم يثبت لنفسه أذناً ولم ينفي عنه الأذن أثبت لنفسه السمع والسمع ليس بشرط أن يكون من ذي أذن فها هي الأرض تسمى وتحدث أخبارها ولس لها آدان المهم أن الإذن هنا غير الأذن وإذن الله عز وجل ينقسم إلى قسمين إذن شرعي وإذن كوني فما تعلق بالخلق فهو إذن كوني، وما تعلق بالشر فهو إذن شرعي. هذا الضابط. <تصفيق> الإذن الكوني ما تعلق بالخلق والشرعي ما تعلق بالشر. ففي قوله تعالى أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الإذن هنا شرعي وليس كوني لأنه كونيا قد أذن الله له فيه. قد أذن الله في شرّ لكن لم يأذن به شرّا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ كوني، كوني، وكذلك هنا. فيكون طيرا بإذن الله. ومن فوائد الآيات الكريمة. أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يملكون شيئاً من الربوبية من أين يؤخذ من تقييد فعل عيسى بإذن الله ومن فوائد الآية الكريمة الرد على النصارى في زعمهم أن عيسى عليه الصلاة والسلام له حق في الربوبية وكذبوا في ذلك كذبوا في هذا فعيسى عبد عبد الله ورسول قال لقومه وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ وقال الله تعالى عنه إنه إلا عبدنا نان عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل فهو عبد لا يملك من الربوبية شيئاً أبداً. لأن الربوبية من حق الله الخاص الذي لا شك فيه أحد ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى أطلع نبيه عيسى بن مريم على ما يأكل قومه وما يدخلون مما يخفى على غيره من قوله بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم ومن فوائدها أيضاً إثبات الحكمة لله سبحانه وتعالى في أن الله أطلع نبيه عيسى على ذلك حتى يخاف أن يخفوا شيئا لا يرضاه الله ورسوله يعني إذا كانوا ينبئهم بما يكونوا وما يدخلوا في بيوتهم معناه أنه يطلع على أسرارهم البيتيه وهذا يلزمهم أن لا يبيتوا شيئا لا يرضاه ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي التكرار في المقام الهام لقوله نعم إن في ذلك لا لكم مع أنه قال في الأول قد جئتكم بآية من ربكم وذلك لأن الأمور الهامة ينبغي تكرارها أولا من أجل أن يتبين للمخاطب أهميتها عند من؟ لا أن يتبين للمخاطب أهميتها عندما تكلم وأنه ذو عناية بها والثاني من أجل أن ترسخ في الذهن لأنه كلما تكرر الشيء ازداد رسوخا ومن فوائد الآيات الكريمة أن الإيمان يحمل صاحبه على قبول الآيات التي جاءت بها الرسول. إن كنتم مؤمنين وكلما كان الإنسان أقوى إيماناً كان أقوى قبول لما جاءت به الرسل من الآيات الكونية والآيات الشرعية ومن فواهد الآية الكريمة أنه يجوز تعليق الأحكام بالأوصاف تعليق الأحكام بالأوصاف لقوله يا لكم إن كنتم مؤمنين وهذا شيء كثير قد يعني تعلق الأحكام بالأوصاف إما بأدوات الشرط المعروفة وإما بغير ذلك المهم أن تعليق الأحكام بالأوصاف سواء عن طريق الشرط أو عن طريق الصفة المعروفة النحو أو البدل أو غير ذلك جار في القرآن والسنة ومن فوائد نعم ثم قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولو حلل لكم بعض الذي حرم عليكم واجئتكم بايه من ربكم فاتقوا الله واطيعوه من فوائد الايات الكريمة أن عيسى بن مريم قد جاء بما يصدق به التوراة يقوله مصدقا لما بين يديه وقد سبق لنا ان معنى مصدقا أو أن كلمة مصدقا ذات وجهين حدثنا عنهما ما تذكر أن مصدقا نعم كلمة ذات وجهين نعم كيف لما بنى ريم التوراة يعني شاهد لها بالصدق شاهدوا لها بالصدق, شاهد بالصدق. نعم و... هذا واحد ومصدق أنها حق شاهد لها بالصدق هذا واحد و... وأنها أخبرت أخبرت إيسا ومصدق لها ومصدق لها يعني وقع مطابقا لما أخبرت به كذا إذن مصدق عينة. لما بنديه كلمة ذات وجهين. الوجه الأول أنه شاهد بصدق التوراة وأنه حق والثاني أنه مطابق لما أخبرت به وإذا جاء الشيء مطابق لما أخبر به فهذا التصديق شهادة بالصدق نعم ومن فوائد الآيات الكريمة أنه جواز النصف في الشرائق جواز النسخ في الشرائع لقوله ولأحل لكم بعض الذي حرم عليه وهذا نسخ طيب والنسخ في الشرائع تابت منذ نوح إلى يومنا إلى محمد عليه الصلاة والسلام وأنكرت اليهود وجود النسخ وقالت لا يمكن أن ينسخ الله الحكم لأن هذا يستلزم نقصا في حق الله. فيقال لهم متى وصفتم متى وصفتم الله بالكمال أنقصكم الله وأذلكم؟ ألم تقولوا إن نيات الله مغلولة؟ ألم تقولوا إن الله فقير؟ ألم تقولوا إن الله استراحة حين خلق السماوات وأرض تعب؟ كيف تقولون الناس يستلزم النقص على الله يقولون لأنه يستلزم العلم بعد الجهل كأن الله إذا نسخ الحكم الأول تبين له أن الصواب في الحكم الثاني وهذا نقص فنقول لهم نحن نرد عليكم بشريعته قال الله تعالى كل الطعام كان حل لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل عن نفسه من قبل أن تنزل التوراة وقال فبظلم من الذين هادوا حرنا عليهم طيبات حلت لهم وأنتم تعتقدون أن التوراة ناسخة للكتب السابقة المنزلة على بني إسرائيل وأنه يجب على كل واحد من بني إسرائيل أن يؤمن بها ويتبعها وهل هذا إلا نصر؟ ثم إن النسخة في الحقيقة من مقتضى الحكمة لا منافل الحكمة، لأن الله عز وجل يشرع لحكام مناسبة للواقع أو ملائمة لمن شرعت له، فقد يكون هذا الحكم ملائما في زمن غير ملائما في زمن آخر أو ملائما لقوم. غير غير ملائم لآخر، وكون الأحكام تتبع الحكم هذا هو الكمال وليس النقص. وهنا عيسى بمرية قال ولأحل لكم بعض الذي حرمه عليكم. طيب ومن فوائد الآية الكريمة جواز نسبة الحكم إلى من بلغه. لأنه قال أحل لكم وأصل التحريم والتحريم من عند الله عز وجل لكن إضافته إلى من أبانه وأظهره لا بأس به لا بأس بها ولهذا أضاف الله القرآن إلى نفسه وإلى جبريل وإلى محمد أما إلى نفسه فقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وأما إلى جبريل فقال وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين وأما إلى محمد فقال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر لكن الكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، وأما من قاله مبلغا مؤديا فإنما يضاف إليه لكونه أظهره وأبانه ومن فوائد الآيات الكريمة تكرار الأمور الهامة لقوله في المرة الثالثة وجئتكم بآيات من ربه ومن فوائدها أن الطاعة أمر مشترك بين الرسل وبين الله عز وجل وأما التقوى فهي خاصة بالله لقوله فاتقوا الله وأطيعوا وطاعة الله هي الأصل لكن طاعة الرسول طاعة للمرسل للذي أرسله ومن فوائد الآيات الكريمة أن التقوى واجبة في كل شريعة. لقوله هنا فاتقوا الله ولكن المتقى قد يختلف باختلاف الشرائع. لقوله لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاج. يعني الذي يتق الله به. قد يختلف باختلاف الشرائع ثم قال إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط المستقيم في هذه الآية الكريمة إثبات الربوبية لله عز وجل لكل لكل بشر إيش أن الطاعة لله ورسوله والتقوى لله فقط هذه لأنه قال فاتقوا الله ولم يقل اتقوني وقال في الطاعة وأطيعون وطاعة الله معلومة وجوبها معلومة في آية أخرى طيب إن الله ربي وربكم فعبدوه من فوائدها عموم ربوبية الله للبشر تقوله ها؟ ربي وربكم وربوبية الله ثابتة لكل السماوات والأرض ومن فيهم قل لمن الأرض ومن فيها قل من رب السماوات السبء ورب العرش العظيم فربوبية الله سبحانه وتعالى لكل شيء لكن عيسى قال ربي وربكم ليقيم عليهم الحجة لأنه إذا كان ربهم سبحانه وتعالى فإنه يشرع فيهم وعليهم ما يشاء ولا أحد يعقب حكمه ومن فوائدها أن عيسى مربوب وليس رباً بقوله ربي وربكم ربي ومن فوائدها الرد على النصارى في دعواهم أن الله ثالث ثلاثة وقد كفرهم الله بذلك فقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة كفرهم بهذا وهم بلا شك كافر مخلدون في نار جهنم أبد الآبدين و ومن فوائد الآيات الكريمة وجوب العبادة لقوله فاعبودوه. ومن فوائدها أيضا أن الإقرار بالربوبية مستلزم للإقرار بالعبودية. يعني أن من أقر بربوبية الله لازمه أن يقر بعبوديته. ولهذا قال فاعبودوه فأتب الفاء الدالة على السببية. أي فبسبب اختصاصي بربوهية يجب أن تخصوه بالعبادة ومن ثم نجد الله سبحانه وتعالى في كتابه يقيم الحجة على المشركين الذين يقرون بربوبيته لا بألوهيته يقول إنهم فرد بالرببية لكن في الألوهية لا لا يفردونه. يتخذنا معه يا عبد الله آلهة لا إلى واحد إلى آلهة كل قوم لهم رب يعبدون وهذا لا شك من السفة إذا كنت تعلم وتعتقد بأن الله وحده هو الرب لزمك أن تعتقد بعنهم وحدهم الإله المعبود وأنه لا إله غيره ومن فوائد الآية الكريمة أن الصراط المستقيم عبادة الله بقوله هذا صراط مستقيم ولا شك أن عهد السبل وأقوى منها عبادة الله وعبادة الله كما نعلم هي اتباع شرعه المنصد إليه سبحانه وتعالى ثم قال الله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر هذا موضوع درس اليوم الكفر قال من أنصاري إلى الله وفي قراءة من أنصاري إلى الله لأن ياء المتكلم يجوز فيها ثلاث لغات الفتح بناءً والسكون بناءً والحذف تخفيفًا الحذف تخفيفًا فتقول هذا غلامي هذا غلامي هذا غلام لكن تبين أنه مضاف يقول هنا فلما أحس عيسى منهم الكفر أحس بمعنى أدرك بحاسته وتيقن أنهم كفروا مع هذه الآيات العظيمة التي يشاهدونها لم يؤمنوا والعياذ بالله لأن الله لأن الله إذا ختم على القلب لا يؤمن صاحبه أبدا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم أشاوة ولهم عذاب عظيم كان في الآية التي قبلها صم بكم عمي فهم لا أرجعون وقال عز وجل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية فهم هذه الآيات لم يؤمنوا لما أحس منهم الكفر وأدركه وتبين له لجأ إلى الاختيار الاختيار وانتخاب الأكفاء فقال من أنصاري إلى الله من أنصاري يعني إذا كان الإيمان تعذر منكم جميعا فمن الذي يكون ناصري وقول من أنصاري إلى الله إلى هنا للغاية ولم يقل من أنصاري في الله ليكون النصر مبنيا على الإخلاص لأن إلى للغاية فيريد أن يكون نصرا موصلا إلى من إلى الله عز وجل قال من أنصار إلى الله ومن هذه مبتدع وأنصار خبر وإلى الله متعلق بأنصار قال قال الحواريون نحن أنصار الله الحواريون جمع حواري بتشديد اليا وهو من الحور وهو البياض وصموا حواريين لسلامة قلوبهم من أثر المعاصي لأن المعاصي صلى الله الآفية نكت سوداء تكون في القلب كلما عاصر الإنسان نكت في قلبه نكت السوداء فإن تاب سقع وعاد إلى الاستنارة وإن لم يتب وأحدث معصية أخرى زادت نقطة أخرى وهكذا حتى أطبق على القلب فالحواريون إذن هم الذين أخلصوا دينهم ولم يتلطخوا بالمعاصي قال الحواريون نحن أنصار الله نحن أنصار الله يعني لا غيرنا ووجه طولنا لا غيرنا أن الجملة هنا مكونة من مبتدى وخبر فهي جملة اسمية طرفاها معرفة قال الحواريون نحن أنصار الله نحن أنصار الله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 لكن لا شك أن إفادة الحصر ضعيف ليس كإفادة إنما أو النفي والإثبات. قال الحواريون نحن صرّر آمنا بالله آمنا الإيمان في اللغة أخص من التصديق لأنه تصديق بإقرار ولهذا عدي بالباء في وقال آمنت به ولا يمكن أن نجعله بمعنى التصديق وذلك لأن الشيء إذا كان مرادفاً للشيء أي بمعناه تعدى بتعديته ولزم بلزومه ومعلوم أن آمن تتعدى بما لا تتعدى به صدق فيقال صدق بالخبر ولا يقال صدق صدق له ويقال صدق زيدا، ولا يقال آمن زيدا، بل آمن به وآمن له فلما اختلف في المتعلق وجوداً وعدماً علم أنهما ليساً بمعنى واحد مع أن كثيراً من الذين يعادفون لما في اللغة يقولون لما في اللغة التصديق وهذا فيه نظر بل هو أخص من التصديق أما الإمام في الشرع فهو التصديق وإن شئت فقل الإقرار المستلزم للقبول والإدعان التصديق أو الإقرار المستلزم لإيش؟ للقبول والإدعان لا يكفي التصديق فقط بل لا بد من قبول ما جاء به الرسول والإذعان له وأنتم تعلمون أن أبا طالب كان مصدقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلن ذلك على الملأ لأنه مصدق له فيقول في لمية المشهورة لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل شف لا مكذب لدينا وأنه لا يعنى بقول, بقول الأباطل ولا يهتم له ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البنية دين وهذا يستصديق لكن لم يحصل منه القبول والإذعان والعياذ بالله ما اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أذعن له بل كان آخراً كلامه أن قال إنه على ملة عبد المطلب على الكفر فشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أبلى بلاء حسناً في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه عمه لأنه لو كان العلة الحاملة للشفاعة الرسول هي القرابة لشفعة لأبي لها لكن العلة الحاملة للشفاعة هو أنه أبلى بلاء حسنا في الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام كما هو معروف يقول عليه الصلاة والسلام فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه نسأل الله العافية اللهم أنت لمن قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار الشاهد الشاهد أن أن الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما يدعون إلى أي شيء إلى صلاة الله من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن نصر الله آمن بالله واشهد بأننا مسلمون وأن الإيمان لا يكون إلا بالتصديق المستلزم للقبول بعد والإدعام أما بدون قبول ولا إدعام فلس بإيمان شرعا قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون أشهدوا نبيهم عليه الصلاة والسلام على إسلامه مع أنه شهيد عليهم سواء استشهدوا أم لم يستشهدوه كما قال الله تعالى لتشهدون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فكل رسول فهو شهيد على أمتهم لأن الله تعالى رسله إليهم وأنه بلغهم الرسالة فقولهم واشهد بأنهم مسلمون من باب التوكيد من باب التوكيد وإعلان الإسلام، ثم قالوا ربنا آمنا بما أنزلت، والتبان الرسول، هذا أيضا من قولهم رضي الله عنه ربنا آمنا بما أنزلته، وهو الانجيل الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، والتبان الرسول، الهناف الرسول للعهد الذهن وهو عيسى عليه الصلاة والسلام لأنه لا رسول لهؤلاء لهؤلاء القوم من بني إيسائيل إلا عيسى فالذي عين أن المراد بالرسول عيسى هو العهد الذهن الذي كان معلوما عندهم ويحتمل أن يراد بالرسول الجنس أي واتبعنا كل من كان رسولا من عندك فيكون هذا إقراراً بأنهم آمنوا بجميع الرسل وذلك أنه يجب على كل أمة متأخرة أن تؤمن بجميع الرسل السابقة فنحن مثلا آخر الأمم يجب علينا أن نؤمن بجميع الرسل آمن الرسول بما أنزل عليه من ربيه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله في أصل الإيمان ويمكن كنا نفرق بين الرسل من جهة الاتباع فإننا لا نتبع إلا محمداً صلى الله عليه وسلم وما أذن لنا فيه من شرع من سبق أما الإيمان فيجب الإيمان بجميعهم <تصفيق> نعم، <تصفيق> ها؟ أدرس نعم تم ثم إن شاء الله تعالى. نعم. واني. لا يعني هذا دائما ولا في بعض لا في في بعض المواضي في النداء مطرد. ندم التاثير النداء احيانا اهدافنا لا تنفع نعم هذا هو نعم نعم الله لا لا ما تقول في هذا الإشكال؟ الإشكال أقول كيف إن الله تعالى قال لعبد الله بن حرام رضي الله عنه إني قضيت أنهم إليها لا يرجون وهنا ذكر الله أن أحياء الموت ليس الجواب. أنه يخصص لكن يشكل على هذا أنه قال إني قضيت أنهم إليه يرجون والقضاء قدر ما يخرج. الأشخ يمكن يحيى ويموت يرجع ميتا في نفس الوقت. يعني يعود حيا ثم يعود ميتا. في نفس طيب. لا يكفي شرنا أن نطول. لا. هذا قضاء الله. عام الظاهر الله أعلم أنه قال إن عبد الله بن حرام طلب الرجوع من أجل العمل وأما ما وقع آية للعيسى فليسوا يرجعون على أنهم يعملون على أن المسألة فيها أيضا نظر من جات لأن الله تعالى لما أخذت الصاعقة أصحاب موسى الذين كانوا معه دعا الله عز وجل فبعثهم من بعد موتهم وبقوا وعملوا بقوا وعملوا فيكون مرادئ إذا لم يكن هناك سبب مثل أن تكون آية هذا لا معنى أما عبد الله بن حرام فلس هناك سبب قال الله عز وجل إن الله ربي وربكم فبدو هذا صلاة المستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله عبر بأحس دون قوله علم لماذا هاه إيش أترك وتأقف فصار الأمر عنده محسوسا طيب قوله قال الحواريون نحن صاروا الله من الحواريون اللي ماخذ هم الصفاهم من قومه. طيب من ايه من من أين استقطت هذه الكلمة؟ لا الحوار أو الحواريون. جمال إيش؟ أي؟ جمالها صفاءه. طيب. في هذه الآية تدل على أن النصارى مسلمون. قالوا آمنا. واشهد بأننا مسلم. فماذا تقول؟ هل هذا الاستنباط صحيح؟ نعم صحيح. مسلمون بالمعنى العام، وذلك أن كل إنسان متبع لرسول قائم لرسول شرعه قائم فهو مسلم كل إنسان متبع لرسول شرعه قائم فهو مسلم عرفتم فأما إذا وجد من ينسقه فمن بقي على الدين الأول فهو كافر إذا كان الرسول مرسلا إليه إذا كان الرسول مرسلا إليه واضح؟ وبناء على ذلك فإنه لا مسلم بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من إلا من اتبعه فقط ومن سواه فهو كافر وعلى هذا فالنصارى كفار واليهود كفار من أهل النار ومن قال إنهم مسلمون بالمعنى الخاص الذي يدفلون به الجنة اليوم فهو كافر لأنه مكذب لقول الله تعالى ومجبت غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ولقونه ان الدين عند الله الاسلام طيب وعظنا اخرين فوائد الآيات ها حنجي ناخذ فوائد طيب ناخذ الفوائد من فوائد هذه الآيات عتوب بني إسرائيل وأنهم مع هذه الآيات العظيمة التي جاء بها عيسى لم يؤمن منهم أحد لقوله فلما أحس عيسى منهم الكفر ومن فوائدها أيضاً من فوائد هذه الآيات أنه إذا اشتبه الأمر اشتبه الأمر فينبغي أن ينادي الداعية للإخلاص فيقول من المخلص أي أن ينتدب الصفوة من القوم لقوله قال من أنصار إلى الله فولما رأى أن القوم تمردوا وأحس منهم الكفر وظهر انتدب من يرى أنه من صفوتهم ومن فوائد الآية الكريمة أن الرسل صلى الله عليه وسلم دعوتهم إلى الله لا, لأنف... لا لأنفسهم لقوله من أنصاري إلى الله ومن فائد الآية الكريمة أيضا أن الرسل محتاجون لمن ينصرهم لقوله من أنصاري وقال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أيدك بنصره نعم وبالمؤمنين طيب ومن فوائد الآيات الكريمة فضيلة الحواريين رضي الله عنهم حيث أعلنوا أنهم أنصار الله مع كفر قومه لقوله قال حواريون نحن أنصار الله وهكذا ينبغي للإنسان أن يعلن اتباعه للرسول بين أمة الكفر حتى لا يداهن في دين الله لأن المداهنة في دين الله والتقية نفاق في واقع نفاق فالإنسان يجب أن يكون صريحا في دين الله وقد سبق لنا الفرق بين المداهنة والمدارات المداهنة أن نقرهم على ما هم عليه من الباطل والمدارات أن ينكر عليهم ولكن يدريهم لألا يمنعه من الحق سمعنا الحجاج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله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 والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومتاهيرك ومتاهيرك من الذين كفروا وجعل الذين وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة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 وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أَجْرَهُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ, الأي... من الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبق لنا كلام على بعض الآيات التي قرأها فلما أحس عيسى منهم الكبر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون طوال. نعم الآية هذه فقط طيب ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول يكتبنا مع الشاهدين الذي يقول هذا الحواريون يقولون ربنا آمنا بما أنزلت ولا يخفى العراب في هذه الآية فإن قوله ربنا منادى حذفت منه يا الندأ لسببين السبب الأول كثرة استعمال هذه هذا الاسم الكريم في الدعاء والثاني التبرك بالبداءة بسم الله عز وجل لأن الرب من أسماء الله وقوله بما أنزلت فيها عائد محتور يعود الموصور والتقدير بما أنزلته وقوله واتبعنا الرسول أل هنا للعهد الذكري أو الذهني طيب همه وقالوا رسولا إلى بني إسرائيل إذن الذكر لأنه سبق وقوله اكتبنا مع الشهيدين مع هنا للمصاحبة والمصاحبة لا تقتضي المخالطة أو الموافقة في الزمن فقد تكون المصاحبة مع قوم سبقوك لكن في في النهاية يكونون معك هؤلاء الحواريون لما, لما أعلنوا إيمانهم إسلامهم وأشهدوا على ذلك نبيهم توجه الله عز وجل بالإقرار التام فقالوا ربنا آمنا بما أنزلت والإيمان في اللغة التصديق المتضمن للقبول والإذعان وليس مجرد التصديق لا نعم بل يتضمن انقيادا وإذعانا ولهذا لا يكون موافقا للتصديق في التعدي واللزوم فيقال آمنت به وصدقت به ويقال آمنت له وصدقت له لكن لا يقال آمنته كما يقال صدقته فافترق يقول آمنا والمراد بالإيمان هنا وكل ما جاء في القرآن فالمراد به الإيمان في الحقيقة الشرعية لا في الحقيقة اللغوية والإيمان في الحقيقة الشرعية تصديق بما أوجب الله, به أوجب الله الإيمان به مع القبول والإذعان يعني القيادة التام ولهذا لو أن أحدا قال آمنت بالله لكن لم يذعن له ولم ينقد ما صرموا من الشرعان وقولهم بما أنزلت ما هنا اسم مصور تعم كل ما أنزل والظاهر أنها تشمل الإنجيل الذي أنزل على عيسى وما قبله وهي التوراة التي منزلت على موسى قال أعم من ذلك تتناول كل ما أخبرهم به نبيهم مما أنزل الله وقولهم اتباعنا الرسول هذا في الحقيقة هو ثمرة الإيمان الاتباع وكلما كان ننسان أقوى إيمانا كان أشد اتباعا لمن آمن به وكلما قل الإيمان قلل الاتباع كذا ويصح أن نقول كلما قلت الاتباع قل الإيمان أو نقول كان علامة علامة على نقص الإيمان علامة على على نقص الإيمان لأن الإيمان حقا لا بد أن يطلب الإنسان الوصول إلى ما آمن به وهذا يقتضي أن يجد كل الجد في العمل الذي يوصله. وقالوا فكتبنا مع الشاهدين. كتبنا مع الشاهدين. الشاهدين من؟ قال بعض العلماء المراد بالشاهدين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الشهادة المطلقة ليست إلا لهم. لأنهم آخر الأمم. فهم شهداء على جميع الرسل وعلى جميع. والشهداء الذين كانوا من قبلهم ليسوا شهداء إلا على من سبقهم فقط لكن الشهادة المطلقة العامة لمن؟ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس فقوله مكتوبنا مع الشاهدين يعني اكتبنا مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن قال قائل يرد على هذا التفسير أنهم سبقوا أمة محمد فكيف يطلبون أن يكتبوا معهم والجواب عن ذلك أن نقول إن عيسى عليه الصلاة والسلام قد بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم فقال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فكان عندهم علم بهذه الأمة بواسطة البشرة التي ألقاها إليهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام والقول الثاني أن المراد بالشاهدين الذين شاهدوا لرسلك بالحق الذين شاهدوا لرسلك بالحق وهذا يتناول من سبقهم يتناول من سبقهم بلا شك ويتناول أمة محمد إن كان ذلك بعد أن أخبرهم بذلك وبشرهم بها وهذا القول الثاني أعم من القول الأول وأقل إشكالا منه المهم أن القول الصحيح هو كل من شهد للرسل بالحق كل من شهد للرسل بالحق طيب في هذه الآية من الفوائد ها اللي قبلها في الآ في الآية التي قبلها وهذه في الآية الأولى أيضا أن إشهاد الإنسان على نفسه بالإيمان أو بالإسلام أو ما أشبه ذلك لا يعد من الريع لا سيما في مقام الاتباع لأن في ذلك فائدة وهي تقوية المتبور إذا قال إشهد بأنني مسلم أو مؤمن أو من من اتبعك أو ما أشبه ذلك لا شك أن فيه فائدة وهي تقوية المتبور ولا يعد هذا من من إيش من الرّياض طيب من فوائدها أيضاً من فوائد الآيات الكريمة أن الرسل لا يعلمون الغيب تقولهم واشهد بأن مسلمون إذا لو كان عنده علم من ذلك محتاج إلى اشهاد اللهم إلا على سبيل إقرارهم الظاهري وهل يؤخذ من آيات الكريمة جواز قول الإنسان أنا مؤمن لقولهم اشهد بأننا مسلمون ربما يؤخذ جواز قول الإنسان أنا مؤمن ولا شك أن هذا جائز ولكن الذي وقع فيه بين أهل العلم هل يجوز أن يستثني في الإيمان فيقول أنا مؤمن إن شاء الله نعم؟ هل يجوز هذا إن شاء الله. نعم طيب في هذا في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال إنه لا يجوز ومنهم من قال إنه يجب ومنهم من قال إنه يجوز باعتباري أما الذين قالوا إنه لا يجوز فقالوا إن هذا هذا الاستثناء يوحى بالشك إنه شاق ولا كيف يقول إن شاء الله فما دام الإيمان قد وقر في قلبه لا يقول إن شاء الله ثم قالوا مؤيدين لتعليلهم أرأيت لو صلى شخص فقيل له أصليت قال إن شاء الله لعد ذلك قريبا من اللغم لو قيل له لبست توبك قال لبسر إن شاء الله هو عليه هذا لغ من القول فإذا كان جازماً بإيمانه فلماذا يقول إن شاء الله فالاستثناء هذا حرام لأنه يؤذن بالشك وإن لم يكن فهو لغ من القول والقول الثاني إن أنه يجب أن يقول إن شاء الله يجب وجوباً فلو قال عن مؤمن وسكت كان ذلك حراماً عليه وعلل لذلك بأمري أحدهما أن الإيمان النافع هو الذي يموت الإنسان عليه ما مات عليه الإنسان والإنسان هل يدري أو لا يدري؟ لا يدري لا يدري لماذا يموت عليه اللهم ثبتنا على الحق إلى الممات فهو لا يدري كم من إنسان زاغ قلب وعياذ بالله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع في أسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يقول إن شاء الله وجوبا هذا وجه الوجه الثاني يقول هذا غير صحيح هذا الورش ليس بصحيح ليس بعلم لأن الإنسان إنما يتكلم عن حاضره عن حاضره وحاضره يعلم أنه مؤمن أو لا يعلم أنه مؤمن والمستقبل له علمه عند الله نعم لو قال سأموت على الإيمان قلنا له قل إن شاء الله لكن المأخذ الصحيح أنه إذا قال أنا مؤمن وجزم فإن في ذلك نوعاً من تزكية النفس فيها نوع من تزكية النفس وقد قال الله تعالى فلا تزكو أنفسكم هو أعلم اتقى ولهذا نقول له مقترق جزمك بالإيمان أنك جازم بأنك من أهل الجنة فشهدت لنفسك بأنك من أهل الجنة ولا يشهد بالجنة لأحد بعينه إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم وحينئذ لا بد أن تقول إن شاء الله ما هو ما لك ماذا تموت عليه ولكن من أجل أن لا تزكي نفسك فيلزم من تزكيتك إياها أن تشهد لها بالجنة وهذا ممنوع وفصل بعض العلماء في هذه المسألة <غصف> فقال قد يكون الشك حرام الاستثناء حرام وقد يكون واجب وقد يكون جائزا اعتبارات فإذا كان الإنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله يريد بذلك التبرك أو بيان أو بيان أن ما حصل من الإيمان كان بمشيئة الله، فهذا جائز، هذا جائز. يتأقلم ما قلت إن شاء الله شك ولا حذفتها تزكية، ولكن قلت إن شاء الله يعني أن إيماني واقع بمشيئة الله، أو قلت تبرك نقول لسنتنا هنا. جائز إن شئت أفقه إن شاء الله وإن شئت بلتقه ول والاستثناء بالمشيئة في الأمر الواقع جائز جائز من شرع قال الله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إيش إن شاء الله فقال إن شاء الله ما عند سيدخلونه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب إنك آتي ومطوف به في صلح الحديبية تعرفون القصة القصة لما حصل ما حصل من الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش ومن جملة بنود الصلح أن يرجع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكمل عمرته جاءه عمر رضي الله عنه يراجع في هذا الأمر فقال ألست تحدثنا أن نأتل البيت ونطوف به قال بل ولكن هل أنا قلت إنك تأتيه هذا العام قال لا قال إنك آتيه ومطوف به اللهم صل وسلم عليه نعم مع أن الله قال إن شاء الله وفي زيارة المقابر يمر الإنسان بها ويقول وإنا إن شاء الله بكم لاحقون مع أن لحوقنا بهم مؤكد لكن هذا من باب بيان أن لحوقنا بهم مقرون بإيش بمشيئة الله طيب وإن كان الحامل على الاستثناء الشك وجب أن يستثن أو حرم حرم أن يستثن إذا كان قال إن شاء الله لنا متردد فهذا حرام لأن الشك في الإيمان منافٍ للإيمان لأن الإيمان لا بد أن يكون جزماً ولكن احذروا أيها الإخوة أن يتلاعب الشيطان بكم في مسألة الوساوس الوساوس التي كثر الشاكون منها فيما من الله عليهم من الإطفال لما أقبل الشباب الآن صار الشيطان يأتيهم بالوساوس بالشكوق لعجل أن يخلخل إيمانه ولكن هذا والحمد لله كيد كائد لمن كاد به كما جاء في الحديث الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوس وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا صريح الإيمان هذا صريح إيمان يعني خالصه الذي ليس فيه شبهة <تصفيق> أقول الشيطان يأتي من جملة ما يوسف به ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس يتسألون من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولوا من خلق الله فإذا بلغوا ذلك فليقول فليسعد بالله ولينتهي قل أعوذ بالله وانتهي اعرض امشي بشغلك لا تلتفذ لهذا فالمهم أن الإنسان إذا قال إن شاء الله لأنه إذا كان الحامل له على قول إن شاء الله الشك كان الاستثناء حراما يحرم يقول إن شاء الله لوجوب اليقين. طيب ثالثا إذا كان الإنسان يخشى من تزكية نفسه إذا قال إن شاء الله أو يخشى أن يوكل إلى نفسه إن ظهر فيه العجب لأن الإنسان عود بالله لا أوجب بعمله ووكل إلى نفسه ونزعت بركة، فإذا كان يخشى من ذلك كان واجب كان الاستثناء واجبا كيف كان الاستثناء حرام طيب هلسنا قلنا قبل قليل إذا كان الحامل له على ذلك الشك فهو حرام هذا عكس يكون الاستثناء واجبا واجبا ليش لألا يزكي نفسه أو يعجب بنفسه وأنه مؤمن نعم كما يقول الشاعر أن ابن جل وطلع الثناية متى أضع العمامة تعرفون هذا القول الذي ذكرنا أو هذا التفصيل الذي ذكرناه هو القول الصحيح وإذا, وإذا تأملت تعليلات القولين السابقين وجدت أن, أن, أن هذا القول أو هذا التفصيل يجمع بين الأقوال يجمع بين الأقوال طيب قالوا آمنا واش بأننا ثم قال عز وجل ربنا آمنا بما أزلت بما أزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين من فوائد هذه الآيات هذه الآية فضيلة الحواريين بلجوئهم إلى الله عز وجل حيث قالوا ربنا آمنا بما أنزلت فإنه بعد أن أشهدوا نبيهم لجأوا إلى ربهم عز وجل ومن فوائده فوائد الآية التوسل إلى الله تعالى بربوبيته لأن الربوبية تدور على ثلاثة أشياء وهي الخلق والملك والتدبير وإجابة الدعاء داخل في هذه الثلاثة فلذلك كان كثيراً ما يتوسل الدعاة دعاة, دعاة الله بالربوبية كما جاء في الحديث الصحيح يمد إليه يديه إلى السماء يا رب يا رب ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب أن يكون الإيمان شاملاً لكل ما أنزل الله ربنا آمنا بما أنزلت ومن فوائده من فوائدها أيضاً حسن الاحتراس في قول الحواريين بما أنزلت ولم يطلقوا الإيمان مثلاً بالتوراة لأن التوراة التي بيد اليهود محرفة مبدلة يبدون شيئاً ويخفون أشياء فلهذا قالوا بما أنزلت ونحن نقول آمنا بما أنزل الله من التوراة والإنجيل لا بالتوراة المحرفة التي بين أيديها اليهود ولا بالإنجيل المحرف الذي بعيده نصار طيب ومن فوائد الآيات الكريمة أن الإيمان لا بد له من من التبع الرسول ولهذا يقرن الله عز وجل يقرن الله بين الإيمان والعمل الصالح في آيات كثيرة لأن الإيمان المجرد لا ينفع العمل الصالح من منزلة سقي الشجرة إن لم تسقيها ماتت ولهذا ينبغي لنا عندما نتكلم عن الإسلام أن لا نحاول أن نجعل الإسلام عقيدة فحسب بل هو عقيدة وعمل العقيدة لا تك والعق لأن العقيدة الآن كل يدعي أنه معتقد. اليهود والنصارى يقولون نحن نؤمن بالله والأم الآخر. الآن يقول نؤمن بالله والأم الآخر. نؤمن بأن هناك ربًا مدبرا للخلق وأن الزوج الخالق ونؤمن بالبعث. ولكن هذا ليس بإيمان وإن كان عندهم هذه العقيدة. هذه عقيدة فاسدة. فلا بد من قرن العقيدة في العمل. الصادق حتى لا يتكل الناس على ما عندهم من العقيدة ويقول ما حج العمل ولهذا قال آمنا بعد؟ واتبعنا الرسول واتبعنا الرسول لا بد من هذا وتأمل قولة آمنا واتبعنا الرسول هل يؤخذ منها وجوب الإيمان بكل ما أنزل الله من كتاب وعما الاتباع فيكون للرس للرسول الخاص يمكن هذا لأنهم قالوا آمن بما أنزلت عام واتباع للرسول الخاص، وهو كذلك فالإيمان واجب بجميع ما أنزل الله وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينه ولكن الاتباع خاص بالرسول الذي أرسل إليك أما الرسول الذي لم أرسل إليك فلست مأموراً باتباعه إلا إن دلت شريعتك على اتباعه طيب ومن فوائد الآية أنه إذا كان هناك وصفان وكان أحد الوصفين أخص من الآخر بالعمل أو بالحال التي, التي أنت فيها، فإن الأولى أن تأخذ بالأخص لقوله الرسول، لأن الرسول مرسل إلينا ولم يقول بالنبي واتبعنا النبي تبع الرسول لأن الرسول مرسل إلينا مبعوث، لكن النبي لا يؤمر بالتبليغ على قول جمهور العلم وهنا الاتباء أيما ألصق به الرسالة ولا لنبوة الرسالة فلهذا اختاروا وصف الرسول اختاروا وصف الرسول طيب فإن قال قائل في حديث البراء بن مالك ابن عازم في حديث البراء بن عازم في ذكر النوم لما قرأ النبي صلى الله عليه, عليه ذكر النوم الذي يكون آخر ما يقول الإنسان قال من جملة ما قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فلما أعادها البراء قال وبرسولك الذي أرسلت فقال قل وبنبيك الذي أرسلت ومعلوم أن المقام مقام اتباع المقام مقام اتباع فلماذا قال لما قال ورسولك الذي أرسلت والرسالة تتضمن النبوة قال قل ونبي فالجواب على هذا من وجهين الوجه الأول أن دلالة الرسالة على النبوة من باب دلالة الالتزام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 ألف وخمسمائة واثنان